الحمد لله في رب العالمين الرحمن الرحيم ملك ا يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إ ج ت ن ا الصراط المستقيم صراطا 私たちの思い出はどこにいるの How do you know how to do this? you、uh -huh. شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ض ف و ن م اجتماعي ه ا وكم اهلكنا بلوم بعد نوح وكفى بربك بلوم عباده خبيرا بصيرا ا ل ح د لله رب العالمين م و إ ي ا ك س ت ع ي ن إ ه ا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق <تصفيق> ي م صراط للعلوم م ت ع الاسلاميه 「私の手を借りてくれる人」 ああ。No. và học عنا